كتاب بلوغ المرام وهو كتاب الأطعمة وكانت مقدمة لهذا الكتاب في بيان الأصل في الأطعمة وهذا من يسر هذه الشريعة وأنها جاءت بالتيسير في كل شيء ورفع الحرج عن الناس في مأكلهم ومشربهم وملبسهم والله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج والله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج وكان أول حديث من أحاديث هذا الكتاب هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بيان أنواع ما حرم الله جل وعلا في بيان أنواع ما حرم الله تبارك وتعالى من أنواع الحيوانات من أنواع الحيوانات قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذيناب من السباع فأكله حرام رواه الإمام مسلم وأخرجه من حديث ابن عباس بلفظ نهى أي نهأ عن كل ذي ناب من السباع وزاد وكل ذي مخلب من الطير وبيلنا الفوائد المستنبطة من هذا الحديث ومناسبة هذا الحديث مع هذا الكتاب أي كتاب الأطعمة بيان ما حرم الله جل وعلا من أنواع هذه الأطعمة إذ الأصل فيها الحل والجواز فما حرمه الله جل وعلا لا بد أن يكون بدليله من كتاب أو من صنة وهذا دليل على تحريم أنواع من الأطعمة التي حرمها الله جل وعلا من الحيوان وهي ذوات الأنياب من السباع والحكمة من ذلك قال أهل العلم حتى لا يتحل المسلم بالطباع التي في هذه السباع السباع طبعها العدوانية الافتراس والعدوانية من الشكمة في تحريم هذه اللحوم حتى لا يكسب المرء أو المؤمن من هذه الطباع المقيتة عند الله جل وعلا لأن الله تبارك وتعالى حرم الظلم وجعله بين الناس محرما والعدوان لا شك أنه من الظلم عند الله تبارك وتعالى ولهذا قال أهل العلم في الرضاع وأيام كان الناس يبحثون عن المرضعات إذا رزقوا مولودا يبحثون له عن المرضع فكانوا يتخيرون المرضعة قالوا يتخيرون المرأة ذات الخلق وذات الدين حتى لا يكسب الولد حتى يكسب الولد من أخلاقها ومن خصالها وصفاتها الطيبة ويجتنبون المرأة أو المرضع ذات الخلق السيء وذات الطباع القبيحة حتى لا يكسب هذا الرضيع من هذه الصفات ومن هذه الخصال في هذا حكمة ذكرها أهل العلم عند هذا الحديث وكذلك يقال في الحكمة من التحريم في الحديث الذي يلي هذا الحديث في تحريم اللحوم الأهلية في تحريم لحوم الحمر الأهلية وهذا لما عرف به هذا الحيوان الحمار الحمر جمع حمار وبخلاف الحمر بإثكان الميم ف. هو جمع لالأحمر للون الأحمر وبعض الناس يخطئون ويلحنون في هذا يتغير المعنى يتغير المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم لا يقال من حمر النعم كما ينطقها بعض من يقرأ هذا الحديث من حموري النعم يعني لا يستاقين يعني يصبح المعنى جمع حمار والحديث عن الإبل والمقصود نوع من أنواع الإبل من أنفس الإبل يعرف فيه هذه الحمرة يعني هنا المقصود به ما هو جمع للأحمر لا جمع لهذا الحيوان الحديث الذي يلي هذا الحديث هو حديث جابر رضي الله تعالى عنه اذكرنا شيء في هذا اذكرنا اباحة اللحم الخيل اذكرنا المذاهب في ذلك طيب. حديث جابر حديث جابر الذي فيه او من فوائده أو يستدل به على تحريم الحمر الأهلية وهذا منطوق الحديث منطوق الحديث تحريم لحوم الحمر الأهلية يعني لحومها بمعنى أن الانتفاع بها في غير أكلها جائز يجوز الانتفاع بها فيما أباح أباحه الله جل وعلا لنا فيها وهذا في ركوبها واستعمالها لقوله جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين ويخلق ما لا تعلمون فالانتفاع بها في غير أكلها أو أكل لحومها يجوز شرعا التحريم إنما في أكل لحومها ومناسبة الحديث يدل على ذلك كانوا في خيبر يطبخو قد طبخوا حمرا لحم حمر لما كانوا فيه من ضيق عيش وما وجدوا إلا هذه الحمر ولما كانت في لما كانوا في جاهليةهم يأكلونها فذبحوها وجعلوها في قدورهم يطبخونها وهذا في يوم خيبر يعني في غزوة خيبر لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإراقة كل هذه القدور ونهاهم عن الحمر الأهلية وجاء في رواية الحمر الإنسية الحمر الإنسية بمعنى أنها أهلية يعني التي يستعملها الإنسان بخلاف الحمر النوع الثاني النوع الثاني الحمر الوحشية فمفهوم الحديث أن الحمر الوحشية جائز جائز أكلها جائز أكلها هذا الحيوان الذي يسميه بعضهم بالزرد بالزرد ولعل لفظة الزرد عندنا مأخوذة ما من الزرد هذا الحيوان الذي هو الحمار الوحشي أو حمار الوحش، وكذلك وكذلك لحوم الخيل. وجاء في رواية الترمذي قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل. أطعمنا بمعنى أذن لنا، بمعنى أذن لنا في أن نطعم منها. ويحتمل كذلك أنهم أنه أطعمهم حقيقة كما جاء في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بالمدينة فرصا قال وأكل وأكن منه فرص يعني إباحة الخيل دليله السنة القولية والسنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا وقع فيه الخلاف بين أهل العلم وذهب إلى القول بالجواز يعني بما دلت عليه هذه الأحاديث الإمام الشافعي وكذا الإمام أحمد وكرهه أبو حنيفة ومالك عليهما رحمة الله جل وعلا بل كرهوه وكراها تحريميا قالوا بتحريمه واستدلوا بأدلة إما أنها ضعيفة من الأحاديث كدليل كدليلهم نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذناب من السباع. وهذا الحديث قال الحافظ فيه لا يصح. وأوضع الإمام أحمد الدارضضني الحديث ضعيف. وقال الطحاوي فيه عكر مأبُن عمار. والصحيح من أقوال علماء الجرح والتعديل أنه لا يعول عليه يعني ضعيف فالحديث ضعيف سندا وضعيف متنا لأنه خالف هذه الأحاديث التي بعضها في الصحيحين التي بعضها في الصحيحين فهي أقوى في الحجة من هذا الحديث واستدل كذلك بقول الله جل وعلا في الآية والخيلة قولي جل وعلا الخيلة والبغارة والحميرة لتركبوها قالوا أن الله جل وعلا علل منافعها أننا نركبها ولا نأكلها أننا نركبها ولا نأكلها فاستدلوا بهذا على عدم جواز أكلها وهذا لا يستقيم لأن عدم ذكر المنافع الأخرى ليس فيه لا يدل على على تحريمها، عدم ذكر المنافع الأخرى لا يدل على تحريمها، لا في هذه الآية ولا في غيرها من النصوص يعني قاعدة، وبالتالي لا يستقيم وليس لديهم حجة فيما ذهبوا إليه، فالصحيح والراجح من أقوال أهل العلم جواز أكلها، جواز أكلها، كيف لا يكون كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه جواز ذلك في هذا الحديث وفي غيره وقد ذكر جملة منها الشوكاني في نيل الأوطار وفعله صلى الله عليه وسلم وأنه أكل منها وأنه أكل منها فهذا دليل على جواز أكلها أما قضية منافعها وأيها وأيهما أفضل في اللحوم، فمعروف أنها ليست بدرجة الباقي الأعوام، ليست بدرجة لحم الضأن أو لحم البقر أو لحم الإبل، فهي من حيث من من حيث الأجود، ربما هي آخر أنواع اللحوم من حيث من حيث النفع وال. بعد هذا قال الحافظ عليه رحمة الله حديث آخر وعن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ضبطها بالكسر سبع غزوات نأكل الجراد نأكل الجراد متفق عليه ما زال يعني ذكر هذه الأحاديث في الأطل الذي ذكرناه في المقدمة الأطل في الأطعماء الحلم إلا ما دل الدليل على تحريمه وهذا في نوع آخر من الأنواع يعني هذا مش متعلق باللحوم لحوم الحيوانات هذا متعلق بنوع آخر هو هو الحشرات والأصل الحشرات ما أحل لنا منها إلا هذا النوع إلا هذا النوع لأن الأصل في الحشرات أنها مستقذرة وما دل الدليل كما يأتي في حديث النهي عن قتل الأربع من الدواب وما وهذا ذكرناه في أصل من الأصول العشرة في أنواع الخبائث التي حرم الله جل وعلا علينا من الأطعمة أن من حرم علينا الشرع قتله حرم علينا أكله وفيها النملة والنحلة والأصل في الحشرات أنها مستقذرة وهذا أصل من الأصول كذلك قلنا ما كان مستقذرا في في في في طرف دلية والجراد حشرة من الحشرات حشرة من الحشرات مهاجرة وإذا جاءت إلى منطقة تكون بأعداد هائلة وتكون في غالب ما تكون في البلاد الحارة خطة في إفريقيا ويعني إذا هاجمت على منطقة من المناطق أفسدت فيها الضرعة والشجر وكل شيء يعني حشرة مفسدة حشرة مفسدة فأكلها دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من ضيق عيش من ضيق عيش لا يجدون ما يأكلون إلا من هذا الجراد يعني في بعض أحيانه ولهذا قال جابر أن هذا وقع له مع النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الغزوات سبع غزوات غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون كانوا يأكلون الجراد لا يجدون ما يأكلون إلا الجراد الجراد الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين أن أحلت لنا ميتتان ودمان يعني أحل الله لهذه الأمة ميتتان الحوت والجراد الحوت يعني أسماك البحر ميتتها حلل إذا خرجت هذه الحوت من البحر وماتت من غير ذكاة ولا ذكاة في الحوت فإنها حلل إذا صادها الإنسان في شباكه أو بأي نوع من أنواع الصيد وماتت حتفا فيها من غير ذكات فحلال جائز أكلها هذا معنى ميتتها يعني لا تذكية فيها أي لا ذبح فيها لا يشترط فيها الذبح لا يشترط فيها الذبح وكذلك الجراد وكذلك الجراد يعني هذا ميتته حلال يعني إذا أخذ الجراد ميتا أو كان حيا ثم مات عند من أخذه ففي الحكم سواء طريقة أكله الله أعلم بها كيف تكون آل الصحراء ربما يعرفون هذا تعرفت على هذا كيفاش كيفاش كيفش تقليوه تقليوه كيف زينوش ها يقليوه آه يخلو يجف ما يوقف انا جابوا لي مرة حاولت ناكل مقدس يقولوا في ابحاثة كذا متأخرة ان وجدوا في اكل الجراد هذا منافع وجدوا منافع لبعض الامرار والله اعلمها المهم الشاهد ان الجراد الذي الاطل انه الناس تعافه إلا أنه يجوز أكله أو حلال أكله. ميتتان ودمان الكبد والطحال. هذه حلال على هذه الأمة. من فوائد هذا الحديث فيه أولا بيان ما كان عليه. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ضيق عيش يعني وهذا في غزواته يعني في جهاده والمجاهد يحتاج إلى إلى حسن تغذية ليتقوى على عدوه وما إلى ذلك لا لا لا يقولون إلا الجراد لا يقولون إلا الجراد والله جل وعلا يقويهم على أعدائهم وينصرهم في غزواتهم هذا لنعلم أن الإعداد الإعداد الحقيقي هو الإعداد الإيماني لأن المجاهد مطالب بالإعدادين لقول الله جل وعلا وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم هذا الإعداد المادي هذا الإعداد المادي أمرنا الله عز وجل أن نعد العدد لأعدائنا الذين يتربصون بنا. ولا ينبغي أن نكون صدج مغفلين ونصدق ما يقوله الأعداء كما هو حال المسلمين في هذه الأزمنة. فالإعداد الإيماني هو الأعظم وهو الأقوى وهو الأول. هؤلاء وإن كانوا ضعيفي العدة قليل العدد فإن الله جل وعلا ينصرهم إذا كانوا بمثل إيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين إذا نصر الله تبارك وتعالى وهذا وعد منه جل وعلا إن تنصر الله ينصركم من الفوائد كذلك. دليل على جواز أكل الجراد وقد أجمع العلماء على ذلك يعني جواز أكله سواء مات حتف أنفه أو بالإسطيات نفس الشيء الحكم واحد يعني إضافة إلى هذا يفهم منه أن الجراد لا يحتاج إلى لا يحتاج إلى ذكاة لا يحتاج إلى ذكاة لا يحتاج إلى لا تذكية لأنه من الميتة الحلال على هذه الأمة ثم قال الحافر عليه رحمة الله قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه في قصة الأرنب قال فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله متفق عليه قوله في قصة الأرنب قوله في قصة الأرنب بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس كان في بعض أسفاره ورأى بعض الصحابة أرنبا أرنبا في مغارته أو في وكره، فجأ جعل يعدو خلفه أو هيجه حتى يجري، ثم اصطاده، فلما أمسك به وذبحه أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة منه، يعني الورك، والورك هو ما كان أعلى الفخر ما كان أعلى الفخر فقبله النبي صلى الله عليه وسلم محل الشاهد قبول النبي صلى الله عليه وسلم والأرنب كذلك من اللحوم الأرنب من اللحوم قبول النبي صلى الله عليه وسلم دليل على جوازه دليل على جوازه، وقال بكراهيته عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وعكرما وابن أبي ليلى مستدلين بحديث لابن عمر جيئا جاء بها أي بأرنب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكلها فلم يأكلها هذا الحديث وإن صح سنده فإنه ليس فيه دلالة على على الكراهة أو التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يأكل شيئا ربما لأنه يعافه أو لم يكن بأرض قومه كما في عدم أكله للضب أذن النبي صلى الله عليه وسلم في أكله ولم يأكله قال لأنه لا يجده في أرض قومه يعني لا يعرفه وأذن في أكله كذلك إذا صح هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يأكن، ليس دليل على التحريم ليس دليل على التحريم خاصة إذا عرض هذا بما يدل على جوازه بما يدل على جوازه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكله أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله كما في الحديث السابق حديث ابن أبي أو فاه حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه من فوائد هذا الحديث فيه جواز أكل لحم الأرنب ونقل بعضهم الإجماع على ذلك نقل بعضهم الإجماع على ذلك إلا أن حكاية الخلاف يعني قول ابن عمر ومن قال بقوله ينقض هذا الاجماع يعني يكون هذا الاجماع غير صحيح وان كان الصحيح الراجح الذي دل عليه الدليل على جواز اكله الا ان ادعاء الاجماع يحتاج الى إلى ما هو أقوى من هذا يعني إذا علم مخالف لا يكون هذا إجماع إذا علم المخالف لا يكون هذا إجماع والله أعلم فيه كذلك بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لأنه أرسل له بورك أرنب يعني شيء شيء شيهي إحنا لو أحدنا يرسل له بمثل هذا موش فخذ؟ أعلى الفخذ، شوية ضرف منه تعرنك ويرسل إليه ماذا يقع أه كيف أش... أه؟ يعني أه ربما يقول له أه أهل تاني ولا أشي الظن ولكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل له بهذا فيقبله النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من تواضعه وقال لو اهدي لو اهدي لي او لنا كراع لقبلته ما هوش ورق ارنب كراع رجل لضاء او شيء من هذا او ماعز لقبلته قال صلى الله عليه وسلم وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام ثم قال عليه رحمة الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب عن قتل أربع من الدواب النملة والنحل والهدهد والصرد رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان وهو صحيح كما قال وأخرجه كذلك ابن ماجة في سننه يعني مناسبة هذا الحديث مع الباب هو الأطل الذي ذكرناه ضمن الأصول العشرة في مقدمة كتاب الأطعمة أن ما أمرنا بقتله أو ما نهينا عن قتله نهينا عن أكله نهينا عن أكله من هذه الدواب سمي الدواب لأنها تدب على الأرض لأنها تدب على الأرض، وإن كان منها طيور، كالهدهد والصرد. أولها النمنة هذه الحشرة التي جعل الله جل جعلها الله تبارك وتعالى آية في حسن تدبيرها وفي معاشها وفيها عبر عظيمة في حياتها هذه الحشرة الصغيرة. التي ربما يمر عليها الإنسان ويدوسها بقدمه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها ولهذا في الحديث الذي في الصحيح أن ملك قال تحت ظل شجرة فلذغته نملة فلذغته نملة فحرق قرية النمل كلها فأنزل الله جل وعلا على نبيه ألا نملة واحدة يعني ألا تلك النملة التي لدى غدك وهذا قال أهل العلم يستدل به على أنه لا يجرم إلا من وقعت منه الجريمة يعني لا يؤخذ الناس بجريرة غيرهم بمعنى أن الإنسان لو واحد من هذا الحي ظلما إنسان آخر من حي آخر مثلا آه ويأتي ناس من ذلك الحي فيعتدون على أهل الحي جميعا هذا من الظلم والعدوان وهذه من خصال أهل الجاهلية أهل الجاهلية كان هذا حالهم إذا اعتدى واحد من القبيلة القبيلة كلها تغرق في الدماء بسبب بسبب عدوانه أو بسبب ظلمه هذا الواحد منهم بسبب جريرته فالله جل وعلا إنما نهاه عن ذلك لأجل هذا الأمر حتى لا يكون ظلم نمل واحدة تكفي التي لدغته وليذا قال أهل العلم هذه الأربع هذه الأربع لا يجوز قتلها ما لم تؤذي ما لم تؤذي أما إذا تأذى الناس منها تأذى الناس منها فجاز لهم قتلها من باب دفع الأذية والضرر جاز لهم قتلها من باب دفع الأذية والضرر كالنحل نحل مثلا أو النمل أحيانا النحل ربما يهجم على على إنسان يهجم عليه ما أدري ماذا يقع وقيل أن من من النحل من لدغته سامة قاتلا بعض نوع من أنواع النحل في إفريقيا عنده لدغة سامة يقتل يقتل في ظرف سبع ساعات يموت الإنسان فهذا مضر هذا مضر وإحنا وال وال الأصل أن الضار يقتل أن الضار يقتل لأن الضرر يزال قاعدة والمفسد مقدم على جلب المصلحة أواعد شرعية في هذا البال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن قتل هذه الدواب لحكمة بعضهم يذكر هذه الحكم وما إلى ذلك نحن لا نخوض في هذا ولكن الذي يفيدنا أن النهي عن قتلها نهي عن ولهذا ذكر نوع نوع من أنواع الحشرات التي جاز أكلها وذكر أنواع حرم أكلها هذه التي حرم أكلها والهدهد الهدهد الطير كذلك معروف والله جل وعلا ذكره في قصة سليمان عليه السلام وهذا فضيلة لهذا لهذا النوع من الطير وهو معروف له شبه زغبة على رأسه وطير صغير هو نهين عن قتله نهين عن قتله لا يجوز قتله يعني هذا بمعنى أنه ليس صيد بمعنى أنه ليس صيد والرابع الصرد الصرد بفتح الصا والراء والراء. هذا كذلك طير كبير الحجم ورأسه كبير يأكل الطيور الصغيرة يفترس الطيور الصغيرة ما أدري إذا كان هذا هو اللي تقولون لكم أبو عمر ولا لا ما ادري واحد ممكن انسان اذا يرجع الى كتب الحيوان ككتاب الحيوان للدميري في احد الاخوه عارني ما ادري اذا كان اذا كان غير موجود الشاهد يبلغ الغائب هو من تفاذه ما ادري منين كتاب الحيوان للدميري كتاب الحيوان للدميري فاني امامكم اعلن اني ما وجدت هذا الاثر بهذا العالم طيب يجي يأخذ كتابه يعني جزاها الله خير على أفاد كيف أشعرف الله أحذب اللي سمس للشيخ أيوة إما لا نعطيه لك ليه كله كله المهم يجي يأخذ كتابه ولا لا إذا وكلك وإذا قال خليه عنده خلاص انت هذا كتاب جيد يعني هذا كتاب جيد في بابي أنا استفدت يعني استفدت منه في مسألة الضبع وأشكلت علينا المسألة فذكر تفصيل جيد جدا يعني وهو كتاب جيد يعني من الناحية من الناحية العلمية لأنه يتكلم على الحيوان بالتفصيل ويذكر طباع الحيوان وأمور عجيبة يعني ويذكر الحكم الشرعي في كل حيوان في كل حيوان صور كتاب الحيوان في مجلدين في هذا المسائل وتقريب هو من أحسن ما أُلِفَ في هذا الباب من أحسن ما أُلِفَ في هذا الباب أنا ما وجدت يعني ماش موجود في السوق فأعارني ياهل أخ عبد الرحمن جزاه الله خيرها مع... أو عرفوا الأخ طيب هذا كذلك الصورة الصورة ببضم الصد ماش بفتحها إيه نهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله من فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث النهي عن قتلي والنهي الأصل أنه يقتضي التحريم النهي الأصل أنه يقتضي التحريم النملة والنحلة والهدهد والصرد من الفوائد كذلك ما نهينا عن قتله نهينا عن أكله فالهدهد والصرد يعني تكلم على الطيور لأن الحشرات نهينا عن أكلها لأننا نهينا عن قتلها ويقال أن الصرد كذلك يلحق بذوات المخالب. يلحق بذوات المخالب لقوله وكل ذي مخلب من الطير فهو منه كذلك لأنه يصطاد الطيور الصغيرة ويتغذى بها من الفوائد كذلك أن هذه الدواب لا يجوز قتلها ما لم تؤذي ما لم تؤذي أما أما إذا ظهرت أذيتها فيجوز قتلها من باب أن الضرر يزال في الشرع ثم بعد هذا ذكر أو أورد الحافظ عليه رحمة الله حديث ابن أبي عمار قال قلت لجابر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الضبع صيد هي قال نعم قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه الإمام أحمد والأربع نتوقف عند هذا الحديث في بيان حكم الضبع يعني حكم حكم أكله لأننا في باب الـ الـ الـ الـ الأطعمة والخلاف بين أهل العلم في هذا النوع من الحيوان ونسأل الله جل وعلا وخاصة مال الاخوة ما ادري ما فاهمونيش المرة الماضية لما اختلت انا اتكلمت يعني قلت يوم ثلاثة ما ادري كيف يختلت ها؟ قلت يوم ثلاثة اه اللين صرفوا قبل ايش كيفاش اذن الخطأ خطأي الفروض نقول ما الاشي